إن كيد الشيطان كان ضعيفا متى يكون كيد الشيطان ضعيفا إذا كان طبعا هذه أشياء تدخلها الإضافة والنسبة لكن إذا كان المقابل ولي من أولياء الله هنا يضعف كيد الشيطان وينتهي إلى الوسوسة يضعف وينتهي إلى الوسوسة لماذا قلنا أن, إن أولياء الله يضعف كيد الشيطان أمامهم لأن الله قال لما خلق آبان آدم أخبرنا الله جل وعلا بالأمر كله حتى يستبين قال أسجد لمن خلقت طين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ثم قال أحكم الحاكمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطة وكفى بربك وكيل فالله أخبر أن عباده المقربين وأولياءه الصالحين وإماءه المتقيات المؤمنات الحافظات للغيب بما حفظ الله فعبادي يدخل فيها الرجال والنساء الذكران والإناث ربنا يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وينتهي كيد الشيطان معهم إلى الوسوسة لكن لا يمكن أن يخرجه يخرجهم من الملة أو يوقعهم في أمر يكون سببا في وبالهم ونكالهم وخسرانهم في الآخرة لأن الله قال وقوله الحق إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل تنجم من هذا فائد أن الإنسان يتعلق بالله ويفرح ويفخر بشرف العبودية فإذا فرح العبد وفخر بشرف العبودية جعله الله جل وعلا في هذا الركب المبارك الذي حفظه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه من كيد الشيطان يوم أن قال الله عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان كان ضعيفا وأولياء الله جعل الله إياكم منهم والله قد يأتيهم من قد يأتيهم من يأتيهم من أهل الشر ويقربونه لهم ويدنونهم منه حتى لا يكون بينهم وبين أن يأتوا الكبيرة إلا ثانية من زمن فتجد الله لكرامة هؤلاء عنده ينجيهم منه من غير أن يشعروا لسريرة سبقت وطوية سلفت لهم في قلوبهم مع الله من يخرج من بيته وقد وطن نفسه أن يريد رضوان الله ومحبته ولم يبيت في قلبه أو يذمر أن يعصي الله فيخرج فيأتيه صديق صاحب زميل فيسلك معه فإذا أتى إلى ما أراده الزميل أو المعصية من المحرم وأنقل فاحشة الزنا فإن وقرب ما أضمره من حسن الطوية يحفظه الله جل وعلا به والله قد يصل أحياناً لأن يموت أحدهما الصاحب أو المرأة قبل أن يصنع هذا الفاحشة لكرامة هذا العبد على الله هو لم يصنع شيئا يدفع عن نفسه الفاحشة لكنه قبل أن يخرج من بيته لم تكن عنده في قلبه نية سيئة أن يأصي الله خلاصة الأمر حتى تفقه أنت إذا أمسيت أمسي على نية صالحة وإذا أصبحت أصبح على نية صالحة فليكن الله في قلبك أجل من أن تتركه من أجل أحد مع علمك بأمرين الأول أن الله غني عنك وعن طاحتك والأمر الآخر ينجم عنه أمران الأول أنك تحلم أنك لن تطيعه إلا بفضله ولن تحجم عن المعصية إلا بحوله، فهو الذي يعينك على أن تترك ما نهى عن، ويعينك على أن تأتي ما أمرك به. إن العبد إذا أقبل على الله بحق، فالله يعلم سريرته، ولا يحتاج. ربنا مثل المخلوقين نبين لهم نكشف نحلف نقسم نصر نأتي بأدلة نأتي ببراهين الله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله يعلم من طوى عليه القلب ينطوي منط يعلو من طوت عليه السريرة يعلم ما أضمرت ما أضمره الفؤاد فيخرج العبد المهم حتى يرد كيد الشيطان حتى يغلب حتى تحفظ حتى يختم لك بخير إن أمسيت أمسي على نية صالحة وإن أصبحت أصبح على نية صالحة وجعل الله أجل وأعظم في قلبك من أن تخرج وأنت قد بيتت معصيته من يخرج؟ أعوذي بالله وقد بيت أن يأصي الله هل يأمن مثل هذا أن يميته الله على المأصية ويراه الخلق كلهم؟ قطعاً لا يمنع، لكن ما الذي جعل هذا لا يقع في الناس إلا قليلاً حلم الله، لطفه رحمته، وإلا لولا لطفه لولا رحمته لولا ستره لولا عفوه لولا مغفرته لهلك الخلق. والله يقول: لما ترك عليها من دابة، لكن لطفه وستره، ولهذا لما قرأ أحد الصالحين قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال إن سألني ربي ما غرك بربك الكريم أقول غرتني ستورك المرخاه أي ستر الله على العبد يغره وستر الله رحمه لكن ينبغي للعبد أن يعلم أن الله قد يستر على العبد مرة مرتين فإذا غلب على العبد الران وأصبح حب المعصية متأصل في قلبه يريدها ويخرج الله لا يكتبها لنا عليكم يخرج من بيته وهو يعزم على أن يعصي الله فمثل هذا عياذا بالله إلى الهلاك يقرب إلا بدركه رحمة الله أما من يخرج من بيته وقد أجل الله في قلبه يخرج يقرأ الأذكار فالطريق يسبح يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في سيارته في خطواته يقول ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومثال ذلك من الهيات من الأذكار التي يظهر فيها العبد ضعفه عجزه انكساره حبه لله خوفه من الله طمعه في رحمته أمله في في فضله كل ذلك به يحفظ الله العبد فإن دنت الشهوة غلب الفجور أقبل الصاحب تزينت المعصية جاء فضل الله جاء رحمته جاءت مغفرته جاء حوله جاء ستره فتداركت العبد ونجته مما هو فيه وتأمل قول الله عن يونس قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم ثم قال لولا أن تداركه نعمة من ربه فيونس لم ينجو بفضل نفسه لكن نجا بأن الله قال في حقه لولا أن تداركه نعمة من ربه فالإنسان يخرج وهو يسأل الله أن تداركه نعمة الله حتى لا يقع في حرمه الله، حتى لا يقع في الهلاك، لا يقع في الثبور في الصبور، وهذا كله حول قول الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا